سبح ومنزل الكتاب وخالق خلقه من تراب غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذو الطول لا اله الا هو عليه توكلت واليه متب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 ها بهم مؤمنا وهم وسابقنا ودليلنا اليك والى جناتك جنات النعيم اللهم ذكرنا منهما ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته اناء الليل واطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا اللهم اجعلنا ممن يحل حلاله ويحرم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 وانصرهم على عدوك وعدوهم واهدهم سبل السلام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 من بلاء يض اللهم وانزل على قبورهم الضياء والنور والفسحه والسرور وجازهم بالاحسان احساننا وبالاساءه عفوا وغفراننا حتى يكونوا في بطون الاحاد مطمئنين وعند قيام الاشهد امنين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 برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم ارحمنا إذا صرنا إلى ما صار إليه اللهم ارحمنا إذا صرنا إلى ما صار إليه اللهم إنهم صاروا مرتهنين في تلك الحفر المظلمة اللهم إنهم لا يستطيعون زيادة في الحسنات ولا نقص من السيئات اللهم فارحمنا واعفو عنا واغفر لنا اللهم ارحمنا إذا صرنا إلى ما صار إليه اللهم إنك عفو تحب العفو فاعفو عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعفو عنا اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله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 اللهم اغفر لنا وارحمنا واعتق <تصفيق> من النار اللهم اغفر لنا وارحمنا من النار اللهم اغفر لنا وارحمنا رقابنا من النار